ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يوشى الصدرة ما يوشى ما زاغ البصر وما قوا لقد رآ من آيات ربه الكبرى أَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سميتمها أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى